كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي أشقى نوعا بالرضا مستسليما خاليا من كل حال ذات بالي كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي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 محكام النسجي ومن أقوى الحبالي إن تصله فهو للعبد وصول فاغتانم واسعد بذياك الوصالي. الوصالي كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي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 دونكم خوط فيادين القتال ذروة الأمر جهاد فارتقوها فزم اللب وضحها كل غالي فزم اللب وضحها كل غالي الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي عشق نوعا من الرضا مستسلما خاليا من كل حال الذاتي بالي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمس بذرات الرمال يا اله الكون جئناك حفاة وارواح تنتكسنا ثوب المعالي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمس يسمع بذرات ايماني يا ايناها كوني جنك حفاتنا حفات وعرات تكسنا ثوب المعاني وعرات تكسنا ثوب المعاني حبك الحامي فسلني خالصا, خالصاً تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرى يا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ربك الحمي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرى يا زاليد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال